بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عن بينة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 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ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 بِمَا دینج ن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 بِكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ والذين فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دينهم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنْتِمْ اللهَّ لَسَ بِضََّ مِ للِلَّ بيد كَدَأ بِآال فِ قَبْلِهِم كَفَروا بِآياتاتِ اللههِ فَأَخَذَهُمُ اللههُ بِذُنُوبِهِم إِ اللهَّه قوَو شَديد العِقاب. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 114. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 115. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 116. وإما مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 و میں تم فقم شعی فی صبی اللہ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ تم جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ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 119. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 110. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين 111. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 119. والله مع الصابرين 110. ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض 111. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 ل يَتِهِم مِ شَيئ حََّ يُهَا جِروا وَإِنِ ْتَن صَروكُم فِيّينِ فَعَلَيكُ نَصرُ إِلَّا عَلَ قَوْمِم بَينَكُم وَبَينَهُم مثَاقَ وَلَّهُ بِمَا تَعمَلونَ بَصير وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُمْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ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 124. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 125. كيف يكون للمشركين عهد عند رَسُولِهِ وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام 126. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْإِن كََ بَؤُكُم وَأَبْنَااءكُمْ وَإِخواانُكُمْ وَزواجُكُم وَعشيرًاُكُمْ وَأَمموُالُ نِ قُتَرَفتْتُمُهَا وَتِجارَة تَخشَونَكَ سَادَهَا وَمَن وَمَسَاكِنُ ٱلَّذِينَ أَحَبَّ وَٱلَّذِينَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَمِلُوا۟ فِي سَبِيلِهِ رِزْقُهُمْ وَهُمْ فِيهِ حَٰفِظُونَ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ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 قالاتِ ال الذيينَ لا يؤمنِنونَ بالِاللههِ وَل بِاليَومِآ آخرِِ وَلَا يحَّمونَ ماَا حََّمَ الله وَرَرسُولهُ وَل يدينوندين الحقَ وَل يدين ندينين الحَقِّ منِ الذيينَ أُوتُ الكتابابَ ح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 126. قاتلهم الله أنا يؤفكون 127. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفَلُونَ يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٌ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ شہ لاہر شہر فی کتاب تال قیم تم کا مشرقی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 والله لا يهدي القوم الكافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ارْضِيتُمْ بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن فِرُوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ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 وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ إِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَضَرُّوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سُمٌّ مَّعُونٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ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 وَإِن جَهن مَ لَ مُحيطَةُم بِالكَافِرين إِن تُصِبكَ حَسَنَةٌ تَسُؤهُم وَإِن تُصِبكَ مُصبَةُ يَقُُ قَد خَذْنَا أَمرَناَا مِنْ قَبُْ وَييتَوََّهُم فرَِحون. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَاهُ وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْ بِأَيْدِيهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ كُنْتُمْ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 ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سورة تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ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 إنِ نَعفُ طَائِفَنتِ مِن كُم نُ عَذِ بِط إفَتَم بِأََّهُم كَوا مجرِمِينمُنَافِ قُونَ وَالمُنَافِ قاتُ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 فَعقَبَهُم نِفَاقًَا فِي قُلوبِهِم إ يَْومَقَوْونَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّه مَا وَعدُوه وَ بِمَا كانَوا يَكْذِبون عَلَمْ يعلَموا أن اللَّهَا يَعلَمُ سَِّهُم وَنَجوهُم وَأَنَّ اللهَّهَا عََّا مُغُيوب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 وَلَا تُصَلِّ على أَخَدِم مِنهُم ماَا تَأَبَدَووا وَلَا تَقُمّ علىلَ قَبْرِهِ إَِّهُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَما تُوهُمْ فَاسِقُون وَلَا عجب کا اموال و اولاد ہم ان میں و عزبہ بحافی دنیا و تذہ کا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 انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم